كل هزوار يا ابو لحرا كل هزوار يا ابو لحرا يا زوار للحسين تعنا كربله كربله يا زوار للحسين يا عباس تواس العايله صيد شوقي عباس لواش كل حلوه يا ابو لحره كل حلوه يا ابو لحره يا زهور اللي لحسين تعنى كفلاء ياللي موي فقع عامر كل من يزور ياللي صحنك كامل يا اللي يسعى هذا اليوم لفيق اللي حور والتعب هد بيها مطلوبة لدور والتعب هد بيها مطلوبة هيا زوار ليل كانت جرباني تقصدي بشوق يا عباس تواشي العائلة سيد الشوق يا عطاش دواس عايله هيا زوار الحسين تعنى قربي احنا من امشي فلا اطلب اجور ولا ريدا سيري تمشي تنذكور بسبيء للاخ محبا فنجور واطلب من حسين يحضر بالقوابور واطلب من حسين يحضر بالقوابور خادم يقول عنا مسؤول خ دې میګول عنا مسول آ يا زوار لن حسين نن ذکر بينه آ يا المنتج الملهم سيد حكيم الغالب هو رائد سياسه الصحه كل هدوه وجمو لحره كل هدوه وجمو تينو <تصفيق> حقبه من كنظار القفوف من تشوف بعينك يا انس كل عم تفنك وتدبح ولا لا ما الا عندك وقتك بحولنا ولا لا يا اللي تكسر بله عند طاولايف تينو حقبه من كنظار وكتب احوالي لعب لو صحا روح ملجأ ارواح لو صحا روح ارواح ها يزور للحسين تانت كرباني ها يزور للحسين تانت كرباني ها يزور څې د بشوګیا عباس د واسي د عائله هغه زوغه د احسي ام تعنه قربلې څې عباس د واسي د عائله که هغه زوغه جوو لحظه که هغه زوغه جوو لا تصير انت عنك حقنا من قد يا بالفاضل هل وضع حب وضع ما ينحل منتصي الله اكبر سنتي من واللي يقول حق غدا شخصا مؤمن واللي يقول الحق ده شخصا مؤمن حقنا من تحت بالك يا بالفاضل الوضع ابو وضع مايل حنين من, من تصيب الله انفرتش جي جي واللي ده شخص مميم واللي يقول ده شخص مميم اسمه مطلوب روحها مسلوب اسمه مسلوب روحها مسلوب يا جواري يا بس ننجر بالي يا يسوع للحسين ننجر بالي لا مهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهير من كلمات الشاعر الحسيني السيد هاد الموسوي أداء الرادود الحسيني أحمد الفاطمي